بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل ا ل ف ر ا ن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم

كل شيء فقدره وخلق كل شيء فقدره موسوعه خ آلهة النابلسي و خ ل ق و و ن ل ا ي م ل ك و ن ن ل أ ف س ه م ا ل ا و ل ا نفع

Bye. -bye.

ت موسوعه النابلسي ل ل ي م ا ل ر ف ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر غفورا رحيما ض إنه كان و ق ا ل و ا م الاسلاميه ه ر يأكل ل ط ع ا و م ش ي في ا ا ل أ س و

قالوا مال هذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا أ ن ز ل اليه ملك فيكون معه نذيرا أ و يلقى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة يأكل

إ ل ا رجلا م س ح و ر ا انظر كيف ض ء الله ا ا ل فضلوا ح س ت ط ي ع و ن سبيلا تبارك الذي خيرا لك إن شاء جعل لك خيراً من

م و ا ا ب ل س ا ع ة و ع ت ن النابلسي ب ا ا ع ع ة س ر رأتهم ا إذا مكان من ب ع ي د س م ع و ا ل ه ا تغيظا وزفيرا وإذا أ ل ق و ا م ن مكانا ه ا ض ي ق مقرني ا

ثبورا لا ل تدعوا م و س و ع و النابلسي كثيرا ر جنة للعلوم ا ل ا س ل ا م ج ز ء ه

م ا ا ي ش ء و ن خالدين كان على ربك و ع ه ا م ل ن ا ب ل ه ف ي ق و ل أنتم ض ل ت م ع ب ا د ي ه ل أ م ه م ض ل و ا ا ل س ب ي ل ق ا ل و ا س ب م ي ه

ك م ا ينبغي و س و ل ه النابلسي متعتهم للعلوم ا الاسلاميه ق و